يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده وقد كفروا, وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء تولونهم وتودونهم وقد كفروا بما جاءكم على يد رسولكم من الدين يخرجون الرسول من داره ويخرجونكم أنتم كذلك من دياركم بمكة لا يرعون فيكم قرابه ولا رحمة لا لشيء إلا أنكم آمنتم بالله ربكم لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي ومن أجل طلب مرضاتي تسرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم وأنا أعلم بما أخفيتم من ذلك وما أعلنتم لا يخفى علي شيء من ذلك ولا من غيره ومن يفعل تلك الموالاه والموادة للكفار فقد انحرف عن وسط الطريق وطل عن الحق وجانب الصواب إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم ايديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون إن يطفروا بكم يظهروا ما فِي في قلوبهم من العداوة ويمد أيديهم إليكم بالإيذاء والضرب ويطلقوا ألسناتهم بالشتم والسب وتمنوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم لن تنفعكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير لن تنفعكم قربتكم ولا أولادكم إذا وليتم الكفار من أجلهم يوم القيامة يفرق الله بينكم فيدخل أهل الجنة منكم الجنة وأهل النار النار فلا ينفع بعضكم بعضا والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالكم وسيجزيكم عليها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآ إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء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 قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين كانوا معه حين قالوا لقومهم الكفار لنا برئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام كفرنا بما أنتم عليه من الدين وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به أحدا فكان عليكم أن تتبرأوا من قومكم الكفار مثلهم إلا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه لا أن المغفرة لك من الله فلا تتأسو به فيه لأن هذا كان قبل يأس إبراهيم من أبيه فليس لمؤمن أن يطلب المغفرة لمشرك هو لست بدافع عنك من عذاب الله شيئا ربنا عليك اعتمدنا في أمورنا كلها وإليك رجعنا تائبين وإليك المرجع يوم القيامة ربنا لا تجعلنا فِتْنَةً للذين كفروا واغفر لنا ربنا إِنَّكَ أنت العزيز الحكيم ربنا لا تصيرنا فِتْنَةً للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيقولوا لو كانوا على حق لما سلطنا عليهم واغفر لنا ربنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الذي لا يغلب الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد هذه القدوة الحسنة إنما يتأسى بها من كان يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة ومن يعرض عن هذه القدوة الحسنة فإن الله غني عن عباده لا يحتاج إلى طاعتهم وهو المحمود على كل حال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم أعاسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم من الكفار محبة بحيث يهديهم الله للإسلام فيكونوا إخوة لكم في الدين والله قدير يقدر أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب إسلامكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم وتعدلوا بينهم بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم إن الله يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا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 ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب ايمانكم واخرجوكم من دياركم واعانوا على اخراجكم ينهاكم ان توالوهم ومن يوالهم منكم فاولئك هم الظالمون لانفسهم بايرادها موارد الهلاك بسبب مخالفه امر الله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 ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه اذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فاختبروهن في صدق إيمانهن الله أعلم بإيمانهن لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن فإن علمتمهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن فلا تردهن إلى أزواجهم الكفار لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات وأعطوا أزواجهما بدلوا من مهورهن ولا إسمع عليكم أيها المؤمنون أن تتزوجهن بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتمهن مهورهن ومن كانت زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام فلا يمسكها لانقطاع نكاحهما بكفرها واسالوا الكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم المرتدات وليسألهم ما بذلوا من مهور زوجاتهم اللائي أسلم ذلكم المذكور من رد المهور من جهتكم ومن جهتهم وحكم الله يحكم بينكم سبحانه بما يشاء والله عليم بأحوال عباده وأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء حكيم فيما يسرعه لعباده وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون وان فرض خروج بعض نسائكم الى الكفار مرتدات وطلبتم مهورهن من الكفار ولم يعطوها فغنمتم من الكفار فاعطوا الازواج الذين خرجت زوجاتهم مرتدات مثل ما بذلوا من المهور واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون بامتثال اوامره واجتناب نواهيه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 ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات يبايعنك مثل ما حدث في فتح مكة على ان لا يشركن بالله شيئا بل يعبدنه وحده ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتن أولادهن جريا وراء عادة أهل الجاهلية ولا يلحقن بأزواجهن أولادهن من الزنا ولا يعصينك في معروف من مثل نهيه عن النياحة والحلق وشق الجيب فبايعهن واطلب لهن المغفرة من الله لذن بهن بعد مبايعتهن لك إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم ولما بدأت السورة بالتحذير من موالاة أعداء الله اختتمت بالتحذير منها تأكيدا لما سبق فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا يقنون بالآخرة بل هم يائسون منها مثل يأسهم من رجوع موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث